عشر كان عشر في بغل يسدح ذو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وكلها دائمة وظلها تلك عقبة الذين اتقوا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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذذية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عزهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقّب لحكمه وهو سريء الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فللله المكوج جميعا يعلم ما تكسب كل نفس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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك آيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونَ عَمَّتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ أَنْجَاكُمْ من آل فرعون إذ أن جاءكم من ألف العون يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناؤكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.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 رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قحونا كميدي هاي عشره دي نوس عدي كنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك سديدي يتبن أجد وسبوك كوبن يهاي سقال أجدوض من سورة الرعد كميدي هي سقال أجدوض من سورة إبراهيم في شؤان 11 آيات لو كان وكان ياي وحنته سوو خيران ياي عشرك يي كوري ياي عشرك يي هوري ياي آياتا ودنبتي سبحانه آسيال ربي ديدي الرسوسا دافري حقكو عذابك لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرات آشاك وما لهم من الله من واق هذا يجب أن يكون عاسيالك أبالك الله تلقرأي إذاً يجب أن يكون عادة باريالك رب إيا رسول إيا دينه رمي يراعيه وغان سمي لغا فقال عزم من قائل بوحو يري سبحانه مثل الجنة جنة المانتد وحاول التي جنة وعيد الله يبوهاي المتقون دتكا اس من الكفر والمعاصي دي ده حق لديله يقف يا بل لوقف دتكا اس بعد تحلي مركا يوبنيمو وقاتين بالإيمان الصالح وصالح اعماله إيمان صوبن يعمل إي ولاكسن مركا يدرنيمو وقاتين اسكن الى اليه الكفر والمعاصي دتكا جند لوغو تلا غلي وعوي تجري إن يقلقل يسود يسو من تحتها كذا هذه جري هذا حصاد الأنهر وذي لفرا أنهار من ماء غير عسين وأنهار من لفان لم يتغير ضعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عصال مصفى إن يأفرت وبجده هذا جنر قلقل أيام ما تلمت له هذه ماك شراب كيدو جاتي حاجة هوس كيا قبوا وجا لحجة منتظر لبلا بواللاميت وكلها اللي ان شراب بينو شقني وانهرت افرت وبي فحكي جل مسروبوي سوى ما كل على ليلا وما بانا وكلها وحلا عنايو يا مهيلبا أمر ياشين كلا دائم جوكتوي لا مخطوعة ولا ممنوعة وحقها يومانا يما أنا هذا على البشر كقطة قالي، وحيل أضربه، هو ماذا لقطة لكالي، والله ضر ليفا، شيء واحد مالي، شيء كي واحد مالي، بريز كي واحد مالي، ماشان واحد مادي ماد المغيلات، ككلها أن تذا جوكتوي، وأظلها هرك دا جوكتوي، لا تنسخه شمسه، سينهوس كمرنا ونروصه بعض، مرنا خرحبه قادة، مر كليل باجلا حذافة، مر قبوق ما شو حسم جيران قبوا الى وجبت على زعي وظلوا هوس كذانا دائمون. تلامر كأنه لا تلمام وبيعش هذه عنده هذه هوس كذا أيام مر لا بد هذا الفضل الزمني تلك تاسلة المام يبا رقبة الذين تتأريب دم بدورا يتقوس إلالي حد يقفق ويسكيل إللي كفر يا معصي يا وحمن يا إللي اصوغف كي يكون شرفوبي صحيح والعمل صالح خيرتي واك ركا بشر كل بقول قيب واغيبته ونافسا قيبنا واغيبته حدين وقال لا دد عن عرب دمبه دولا ددك حنحني حق دييدي عرب دمبه دولا سويل وعقب تافتما وعقبا الكافرين عقبا الكافرين حق دييدي دي عرب دمبه دولا ان ياروا مثل الجنه جنة تلمان تدوحوي التي جنة وعيد الله يبوها المتقين تتكفهمها إسكايلالية تجري هنا سعطاء تلمان من تحتها تحت أشجارها وقصورها جنة قريئة قيادة كوفانتها هي عند دعتها كلك قريئها كيان هي قيادها كيان لها سطولة وحد دائما وابدا إسكاص عناية الأنهار وبيالك أفرتها أفر الله شيقي في سورة محمد وكلها همتضى لأن الجنة دا دائم جوكتو من مقضوع غضا معها ولا ممنوع من ليسوا ديدا معها قولوا ديدا هداد بطاق النقطة أهل النقطة وكلها همتضى دا دائم جوكتو وذلها خاص كذا كذلك جوكتو تلك جنة التي الماميزة فقبل الذين بدعر بدمبادوها اتقوا اسكا الى اليه عمها وحين لفرينا الى اليه فعقب الكافرين حقق ودير العرب دمادول ان نار قل يا عبد الله والذين اعتيناهم الكتاب قرانكم مركه وسو داغي اي يمي قد وحا دليل سلمان تميم katki diinihi hore yaqaanay asii ay bay iman ugu telegalay quraanka marka uu soo dagay maqleen farax bay maala yaqbtan waayeen limada awalan waxa manafi'a masalihu quraanka ku sugan oo u farxayeen هو خير مما wa bi rahmati fabi dhalika falyafrahu huwa khayr mimma yajma'u mar labadna waxay u farxayaan وفخصيه لموافقته مما عندهم أيه فرحين وعاكله فرحين لما فيه من الحياتين في دنيا والأخير قال تعال خبير حجر والذين أخيرت آتيناهم أنه روسي الكتاب طورادي إنجيل كالنجاشي وسلمان الفارسي لسي يفرحون وريخين أيان بما قرآنك ونزل لدجي إليك هذا الرسولك أي مرك يركن من هو فخسيني أي أكتب ذويحي لي يا قيم جوولاي أي أي ومن الأحزاب قوم يلك الجري مرك واحد كمذا ك أو يهود أو نصارى أو مشركين أو منافقين من قربا كمذا يمكروا تفرجى بعده قرانك قاركي يهود وحاطر حكم فهل لو حين حكمه جلد جيد كان قينت ايو حكمك ادرا ماي قرائه كذتك يا تاريخ وطل عليه من بابنا ادم بالحق هذيهم ما يوره لاغاد لايو قصدك يا شيخ وينك يا اخبار تدت يوره مهما قبال لكن حكمك ما اوقله مشركين توه عبدوا الدره الى الرحمن ما بيعيسا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ما الرحمن ملك الرحمن مغلان اي اي اي دفيري جرين خلق وحاكا مذا قرانكي قاركي اوصافت النبي يهود نعوي خلق امكع النبي اللو شاكو اما مقاردو كسوطحا يه اللو شاكو اما وصفه ايسا خلقكا اي تالكي سيا مذاكي سيا سيا سيا اما كان خلوقكا حلم نمدية بارهب نمدية وقبل نمد خلق اللو شاكي حناكي جرين وميل الحزابي وربيا والنصارى والمشركين والمنافقين وحاكم إلى من قاربا كجير ينكر ضفرايا بعضه قرآن كقاركي كالأحكام بالنسبة لليهود وكأصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهم وكاسم الرحمن إلى الرحمن مبعي بالنسبة للمشركين لا نعرفه إلا الرحمن اليمام يعنون بذلك مسلمة الكذاب عليه العائلنا رحمن كسر ولا قانا رحمن كلمنا قام بيعدين جوابا بدل ما هرين الرحمن علم القرآن كسر رحمن لي مر كهدي أي حقي بيني أنا الكاركي دي دين بهذانا محاولة سميين إن صوبناها إيه أنت الرومي شيء أي دف صان أيدين تكسرانه جهلي يا ضالك يجري وعليه كل كظم عديب على جورعي يا حنقتا قولي أي, اي, اي فيلاي انسو بنا اي اصحابتها ان اسلام لماذا كان يغضان اي قال لي ما هو اللغونا ايان قل كصول الله وحاتر هذا انما معكلمها امرت وحال الله يفري انا عبده إن ولا اسريك إن انا ننحب هذا لو ذا جن ايبه انا غيره لو ذا جن ايان الله يفري انا ننكسعون أحيان أنت جاءت يمكن أن يبغل في كل ما أصدق سورة قلمها هذه هي مهمة الرسول هذه إليه إلى الله إبقى أولينا حقي لا إلا غيره أحد كالصورة أيها الأدعو الناس أنه يكون أنه يكون يكون إلا إلا قنصده أهلا بارتو أهلا الرمي أهلا راعو، أهلا طوغ أهلا حسكد أهلا قباق أهلا رجي أيها أول إليه أهلا يكون يكون لا إلا غيره حسنه ترى مجرك القديم المتعلق كل ذلك الى هذا القديم ادعوهم اليه يقول يا ربي الى الله تبوين حقي لا اله غيره أحد كن يقول يا مر اما اني شخصيتي هو اليه به لا اله غيره اي, أي ما ابي من قصدي ذاتي ان ير مرجعك يا مالا ولاظا ولا باهين ملك كل كايدكم جنما هيس sonar maaysan owati la margo kulka ilaahay weynaa waxis ka e janale e naarle isaga ii marji ya lafasha intana dunka ku noolahayna isagaan uunka ugu yaraaya si loo rumeyo loo raaxo waxa kale dali sida qaymiga badani ayaad kana akhri na yu hable ayana nzelahu ya qur'an kitay حياتم لا علي بغت واصلا ان هذا الا اصطير الاولي بركودي باللببيه بين باكوك شكل اني قال لا قرانك دجي سو كذلك شري اجادك انا غيادو مقليسان بان انجلنا هدمي بن هيدا جني حقران هدم مهندي لو انت سوقه الجامعه كل لبجيز يسون على كاغريده، أعلم كتود مرس ليزوك الإلزاما، حكم من، وعِم قران كان لغود نغمو، أو إساق إمامون نغدو، أو أمك أو جاميو، أو واحديريو واحدباً، هيمل، قران كان لعليو، وصدق الله في قوله، وما اخترفتم فيه من شيء، فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء، فردوه إلى الله، كل كحكم من، إساق قرن جاي قران kun da kala saray ay aanu todjiinay luqad ku yimidna arabiyan shirka araba ma bigu da da ka dasay ee nubuwwada iyo risaalada baladkooda ka bilaabatay luqadooda iyo luqsoodajiyay inay mar ka horanay laga qataan kamadadan onkintii sakara garsiyan, hukuman, اسينت لغه مار ما قوران كا خيران لا دغسادانا كو كوانين يالله سمايسو داقن يا خيران يارتيكو سي ما قوني سارينتا قال عز من قاي ولا اجتي وجلالي وعظمتي وكبري اي بان كو دارتي ان سبعثا خطات كصوبنو والمراد غيره لماذا فهو معصوم صلى الله عليه وسلم نبي حير حيره مايو اي من ادغسن أهري نوصل مرنعي كل إنا ما هو أن عبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه ما موقفي سوين حديثني والكم عن هو معي إياه كأمي واسم إياه جه هذا لغودا ليه إيش غرما كان مغشى تلقى يزول إتبرعتها دار العدين أهو أه محي ماميان حوو وحي البشر كعصور بشر ليس ميزون حرارك هي قوانين كأي دق سلين حدادك يا علي مركه هور انتان قوران بسو د긴 حجاج بلايد و ما دن حنين اا غور ما عقابكو يمانايا بعدما جاك من العلم ادي قورانك عاد و كل بكر دمهي اي و كو يييد كغدان حداد يا علي ولا والله فان كلارتي كني تبعت حداد يا علي اهواهم حرركودا يا وحي ماميه ماسخوديه مانكودا كدجيين هو من الله ما عشكنه اركم ايمن الله لقما ماغلي رسول لقما هو هو معاي. ما حي يهوه الانسان فكوهج عليه ما انتا الله لقد انبيا حو هو قران كنا اين في سوره الجزيه أفرأيت من اتخذ إلهه حو هو حو ليس والله معني لو ما حي وهي هو دي سفرته ام بو يالا كل كان الله يغمحيرنا رسول يغمحيرنا دين يغمحيرنا هذه أحول لجوهرين جاي حداد كر علي بعد ما قرآن كجدال جاك كوني من العلم وحلاجا يبغى هنا إن هذا قرن إن قرانك علمي جاي ونتانق أن الدين تلبو إن امتنق العلم هي قرآن وهذا قرن قرانك علمي ويا وأنا من أدلة عايدي بعد ما جاك من العلم قرانك باعلم لجوه مجا عباي هذا علمي جا وكوني انزله بعلمه قال قال القران كي علمي واحد نقول قال ليه لم سنه قصوا بني اصحابه وحكم مايين اما عديك انا صدح بقوله سنه انتي سال فصالي جري وحن قراني حديث هاي المجري وين النبي بنسكر سي لمادوده ياهين ثم بهم بونكادر دار عليه الصلاه والسلام قائلا فركت فيكم ما انتم مسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا الا وهو كتاب الله وسنته كل قران في علمي بعد ما كيك هذا هو الرعد جاءك من, من العلم او اقونه كل كان لبا بدون ودسد لا سالي لهما خدي يا رسول الله كانتو والكتاب والسنه تقول هو الرعد لا بد من مدنكم كل كعليها ويسقون الميسي ترى من الله إبروين عج من ولي مامركه جميح هذا رب باكم عملاه أوكم جميلاه أوكرجار كاعا إيا إلى أنت هذا إيا جوش هذا بلان قاده الله إلى المدن كمها ليجدو مسي هذا ما أنت تعلمتهه يا رسول الكتاب والسنة حق الله توري او ضعبه اللي درسلي ابر بالبعي بحي ميش اللي جوري ايه اللي قاري الارض خير لنا من ظهرها نرى شهر لنا نرى شهر لنا انا دماننا نرهم قم روكا قالوا ما لككو ما سبنا من الله بوين حقي من وليين سعلا مرمي وحريكي سيقوي او ضعب شري ايه بني ادم كحرمي ايه طواغي ايه وحن قيم الهين هكذا سيكون ليس مالككم ومسوغنا من الله أبوين حقي من ولي أحد كدواك ما ملوكه يتولى أمرك ونصدك وحذبك مليه ولا واقل إلالية هرئي على ذي بكاء العلينا مليهد قد أرسلنا رسولا من قبلك وحى رسولك عليه سلاة والسلام دليل الله قبلك أطبع البشرية إنه أنتعنه إنه سوق إن تؤمره حققته إنه نغقبه فالكاسة ليدحي أنه نبي ويمشي في الأصوات ويأكل الطعام ويتزوج النساء إنك الرجين كعناية سوق اللغين هي إنه نغقبه محنة بالله أقول شيء خاسوا غباؤه إذا إذا بدره هدايا كانان في صشيهورة هؤلاء سقاليا سقاشا نغده وقبه قال تعالى إذا أخيروا ورقاتوا حبابا أرسلنا إنا ندرنا الرسولا فرسول يالبان ودرنا من قبلك أذى رسوله محمد هرتا عندرنا وجعلنا وحنويا لي لهم رسوشا أزواج حاسسين ناجي قبل إياه ودرية المجد له أسداب اللجوء آبايا إن الدنيا قبتي أما المدج أما عنده سوق مرتي. ها أميه. أما السوق مرتاي هأميا أما حجتك أيضا البيان إلهي نكون الرومين المتطلبات كأنه عبسانين أنه في صفيئة مروقة أظهر كان بوراها كقا إليان محبور قدين كاسفورت الدهب إيو دائما ننا إذن كان لغا سوريدو هل هو قدر ملائكو لصعوته أو أرنتي له ويجوابي وما كان لرسول رسول ماهان أياتية إن رسول ما يمدو داية معجزة من عنده إنه كلا يمدو وليقات بمدعين واحد البنيتان شقال نبي ماهان شقال رسول ماهان إلا سبحانه عز وجل وجله وحرة بصمياه إلا بإذن الله على فسيح إيو جلانتي كل شيء ما دمها له رسول ومن عندي نفسك كان مجنون إذا واحد وجدناه شقد إذا ما كما قال في آخر الإسراء قل سبحان الربي هل كنت إلا بشر الرسول وموان بشره أحد وجدناه شقده إذا ما بشر لكل أجال مضى الله أركا لما انتظروا كتاب قرآن وعلى وحي مضى أما قودهان الدنيا ذا عمره أما قارهان قفل أركا عمره أما أمضل أركا وحي لما نيسو فورتي لما نيسو يمتبئ لغنان نيسو يوح والبمركو لا أيه كتاب أبوكو قرانيه كتاب المقادير وهو اللوح المحفوظ وصدق الله في قوله ما فرضنا في الكتاب من شيء لكل أجل ما ضلارك كل جذو حيلاي كتاب قرط كل قعدي وحول بعي قريه أود إلى البلد جيسو وعربو بعيني وعربنا وصرايا ومدن وطريا ومتكلو كانا يا حذين كيفو طريا مالبوكانا يا أدرك كيفو طريا عفيمات بوكانا يا أبارة كيفو طريا آدم بوكانا يا وبالعكس إنك بدك أيدي ما لكانا يا كل كأود هي تصرفها يا قوة أرك يمحو الله أبواترا ما يشاؤ وهو إسحاقو كلك وحلا سرايو ترايو مسيئة الله يكحرين وهو إسحاق دونا وحكيه من كرمال من كرمه ثم على قوبي أيه يهودون أبكديك تي نسخ إن محمدا في حيرة لكي محمدا ووري سيعي يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا ما انتو لأيه وحا حلا يالو بلينو وحيه على دعفونا يالو وقال انكي ووهو رزي يالو قل قال الله بواتنا ما يشعو ووحو بغربه انو تيرو ووحكستاء ويثبت ووحو بغربنا عبادتي وحاقوسكم لا عند غيري أنا أتكلم أقول لكم مر الكتاب أصل الكتاب كتاب جازل فيزل له المعفود كأي أكوني على كوجريدة هي شقاوة هي سعادة أريمه على تريبيك مدينة له المعفود بيكوني على أن والذين أخيارت أصنعهم أنسيني الكتابة تورات ينجيل يفرحون أكورا رينايان أتبيو فرعيان بما قرانك منزل الذي إليك هذه صوبانها ومن الحزاء يقول بيالوحا كمذا من غربا كمذا يمكن ضفرها بعد قرآن كقارك يقول وحاتر النبي صوبانه إنما واحكى لماها ومرتوح الله فري أن أعبد الله الذي ننكره عابده وهو لا أسرك أن ننحف هذه به أب سينوحك له إليه أب حق أي أن أدعوه وإليه أب وين ما أبى نقصايد وراتي وكذلك سلاليات قاهره لا يريدوا ادهيبا انزلناه ام ان وج الجني اي انزلناه قران كالجني حكما اسغوا بدون عربيان افقى عربتنا كيهمن ولين تبعته حداد راعي اهواهم فتكمن كودهت دا كل راعي بعدما قران كد جاءك كيهمن ومن من العلم قرانك مالك قوم مسغنان من الله ابوين حق من ولي حقاميك وامولا ولا واقل علي عذاب بوحكا إلا لي ولقد روحى لها أرسل عينة ندرني رسولا بان ندرني من قبلك قديق محمد هورتا وجعل الله عنوية لي لهم رسوسا أزواجا حاسف هي وذرية وما كان ماهان لرسول وماهان أي من رسول لي مادو لآية معجزة إلا بإذن الله وقالا في كل يمد ما لكل أجلين كتاب أي أجل كي يمحله ما ظل هذا كما تدوي كتاب قر اي دينته أجل قد يمحو الله ا ما يشاء وحربوتيايا ويصدي وحربنا واسوغايا فحده ا بويناكت وها أم الكتاب اصرو كتاب انت كتاب إذا لكم كي وذلك الله المحفوظ كه واما نري انك بعض الذين نعيدهم حدي لو <سؤال> يا وحي سيدنا الرسول كو عليه الصلاه والسلام وجعل الجوع رزق تحت ظل الرمح وجعل الذله والصغار على من خالف امري اني غوحي وركاي يلان ادو يا اخره بقول بكهلايان بحديلان على بين مضنيه ترك الصير عليه الصلاه والسلام كل امتي يدخلون الجنة إلا من أذى قيل يا رسول الله ومن يأذى مغفى جنة دينا دي دي. فقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أذى إذا وعن لو قلت لك علي عقابته انت تصبح النوشة يحضر يماذا وقال نو كون لئت بيو عديان لغجرو وعنوا ناكسا هدان سيكو أوبسا نو اذيغا هاوشا دي وااد غوداتاي عليك البلاغ وعلينا الحساب حق يديتو لاغارسينا فهاوشادا حسابتم دي ابلمنين واني يدا هاوشيدو قال تعال مركانتي النبي كنولا يحبدر كل عوكله اضاري وحيالك دعاي واجيرين واما نورينك سوبن هادنكو اراك بعض الذي اهن قارك أن نعيدهم ويابوني فذاك ورك وعديه سيب بدر له جبيه يا باري كل عي يو إيدا قاله أو نتوفى لنا ك حدانه كأفسلوه والنفط كعقبنا إنت أنا ويكوتوسين فلا تهتم نرج مال إسكندي فإنما واحد كلامها هلك كركا جوعها البلاق جارسين حق الله جارسيه وعلينا أن نجيبا كركنا جوعها الحساب لحسابنا دي أبا المرين وعيلنا إنا إلى إنا إياهم ثم علينا حسابهم كل وحرون يا سما سمين إلى رنتي يا قرنتي يا كاب المرنتي يا فريد وعسوه ولأبوه أما هذا إنما أنت النذير والبشر إن قد عقبي على وجه دكتعاسيالك مؤمنين توب بشاريزه عيا له فريق يا Maka nabigeedii dan dalalkii kanooda ee Islaamkii bal garee kulkaan ma xayaraan todo ama haday aayadal banana so ayan ala wajir limaa aad umiga in dugsi galin in cid wax bari ee waxa laga lugu dajiyay ee dunidii dhamaanteed baray galbe saway dabak aday soo mu'jisamaa kulkaan ma inji baldan kii kale ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون كيف نياد كان أيوب قال تعال حدوحي أولا ميارو ما هو ينمسكعد يا قلبك كؤركين أنه أنك إباء نعت الأرض نلقي إنا هو ووحيي يدينتي أي نلقي إيميت ننقصها أنه اللذي نمينه قابنين من أطرافها جيسيال كيلا سيد الله قابن واسره وحوية قبل البعث انتان صوبنا على البحي وحيي يسودك تريد إيه ذلك الجلاء؟ من أذا خل ما تجري؟ ما خير نواد يا رجال سالات باللاودة إننا كلام واقف أو نسخان باكو لا عيسى إسلام فينا وسِباعي. إذاً دليل عظمها ناتي الأربة إلى أن من قصوة أن قارلا يريننا من أطراف أبانو كيريننا كيس يالك أبي قطط كي, كي, سيال كي أي اسلام كسوجلاية ذلك النفسيجة كل مسلمون فارس فارس فارس ملك غزوة الخندق قد كالله قد أيه سلمان فارس بأولين أيه رضي الله عنه إن دقاح أدكور يمين قل كأينه دكيح النبي كتع ذويه يا رسول الله ما شأن قد أيه دقاح أدكون مار الله هلين أيها كسو بحي سبناه انتو قنتدي أو قروي انتو قاقاتي سلمان أيه بقي حقوق قاعده قاعده اللعبات بليك يري مرلا عادبو كعلي مرضا دعاءبو كعلي مرلا أركبه هي اللعبة وعقلها إشكال ومرك حتقاف ذميرة قعية مرلا كله هو اللعبة وعقل لكن كاسواك دونا معجزوها مركي هرنا دجا و كلوا فطاي يمبو كارك مركي اللباده مركي يفارس بو كارك كل الله أكبر واللله ينعمه هذه حين وابر نبيهم شيء بعثمان ويدي يا رسول الله الله ما شكك على محوا أول رأيتها وهذه سلمان كل بان اسمه دعي مركيز وأركي جيبون وحيره وأنا أركيه الله هو رجودي إذا يا رئيس الأقوية لدموت الكريان يران مركي الله بعد أن كلوا في سين الشام يدل كاسا ودارك مركي كان ثار سبحان أركي كبير لو حمل يعيه ومض هذا ملكي إذا أنت سكرني ولو بعد وفاته idan saan aawdii loo nuskha تنابع sanaba ayay buu من nan guu soo minad rafiya wallahi ay bawin yahkumuhu wuxu rubu gudomiya la muqaba daba garee li xukumihi gudoonay bo masugna marku ay ba gudoonkido xalimbeel ballaqata xakamada sana wax lo geeyay xukunki hore شر يا شقاوية خير يا سعاده يا أبوحكم كما قلنا والله أبو يحكم ما يريد ويربو قدمياه حدنا الله عقبيا تبجل بالحكمي قدونك أبا وصونا وهو أبا سريع الحساب حساب الله دادجيو أم كفر هذا بدن أم دبر بدن سواده من ادم الى يوم الغيام وحلا كلام مولاي وحل يجب أن يكون مالا بركيا يجب أن يكون وحل يجب أن يكون صباح القيام يجب أن يكون قوله وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مخيرا فكهر قلم ونقزيه إلى محاوية سبحانه مادين لتبقى انت فردا لحسابه لأقاسي ما فريقه في الجنة وفريق في السعيد أما هذه الأعاسيالك حسابة الحسابة وهو وقد مكرت كلك أقول الدينة هي النبياشة هي حقها سلقوشة وعدها ديسة قريشي أموه غين هو هلوه موه غين ما حاسا إنه محاجرة لما يحاسب بها أنت هون كمهيري كان أولا علمي محيطة هو أحوال بك هو بي وقف كمالكو تدبير حدوثا علمي لها وحيث أصدقينها علمي بيقول ايي الله لباادنا حداد مسكح يا مام بليداي قد كرشيت دجيسو يا قصينا يا ود لوغو فليله خي با تشكلا كانو اذا علمي يقدر يحيط لي اي فليلله كيف ويني كلييبه المكر حال ما انت ادسكره ثاني علي ذلك كل كان يعلم ايي بوغياه ما تكسبه وهاي كل نفس هنولي يا زن كل نفس نفلار كيدل كيدو هاي كل الا او كل سيحى الشيسى وعصوا مري راو وصي علم الكفار وصي علم الكافر وقلق راو قاله وحي اوغاندونا إلا ان ماركاين ولا يندمع باكو جيريو وحي اوغاندونا أي الفريقين خير مقاما واحداوا نبيا ولا إن رجعتوا إلى الرب إن اللي عنده للحسن حقيوا بجنة إيه جيتا وحي رنت اوغاندونا نفت ماركاين كبعضو إلا ان جنة شقكوا لاي وصي علم الكفار قالوا اوغان دونان لمن تدخل عقوبة دار دار عرف سمجل أسونات اوغان دونان يقول رسالة دفره ويقولوا الذين وحيكوا عضل الدونان كفروا حق الجيدي لست محمد مته مرسلا متحق بلغة دلي مته قلوا اوغان سكت من الله عز وجل الودي لسقا يميلها قارك دار بابك جرت كما في ياسين ياسين والقرآن الحكيم إنك الله من المرسل مالاك لتأكيدات باكوجير إن أرسلناك بشيرا والنذيرا وأرسلناك للناس كافا قولك وحيوان لك جوابا قولوا حاترة كفاب الله إلا باكوفيرا شهيدا مرقفر بين آنك وبينك إذيك لحدينا كسوليننا هاي والنبي هاي والمحايلين هاي والحرشيك هاي الله قيري مرخاتي بقري ما مرخاتي أبجداشي لا به أنا يجري كله وبينكم ليك قارع ل... سيارة والرب يرسلي عقب دينه تيه الله تامر فرك هذه كفلا أهل العلم يا مانت الله ما يتي يجودن بيسير إلى بعضهلك كفلا وح الوريرين ومن عنده المنكتب ابنكم هم بتيهم قراش داتيلي عرب ديني داتونا ما هيدين وأدكتين لما أركو لكي بالعبد الله بن السلام هي سلمان الفارسي هي النجاشي هي تميم الداري علمي غارة قطورات إنجل رج يقينه بالكعوي دي إنك أورق ذات مغليسان ذات مغليسان وايدين ومن هو أجيال أو شاهد أما واقو كافية عنده أتي سويا علم الكتاب كتاب باقون تجا وهي كانوا لن ياي مرخاتيا أما هذينك أميين تأثيرين أو أحبقين باتيين وإما نري أنك هذا أنك بعد الذي شئك أن نعيد ومي يبانون من العقاب فذاك واضح أو نتوفي أنك هذا أنك قبل ذلك كوفزن فإنما وعك لما عليك تشاد وعك البلاغ قارسين حقا لكارسيادتك وعلينا أنك وعك أنك وعك الحساب والله حساب تمام أولا يرى ما هو ينركيني أنا أنجب ابننا نأتي لارض للكي إمانه إنا نغصوا أننا قد إماننا كعابقابين إنا من أثر في أجد سياك هذا سيد حدو بعياو يا صل الله صبارك مايان كلم أبو بابا إسو كل له إب يحكم قرابة قدومي إسلامك إنا به قدومي كفرك أنا بابو لا معقبة تبغالنا بالحكم إب قدوتي ستبغاله ما ترو أبو إب الحساب فيحاسب الخلق في قدر نصف النهار وقد مكر مع حق شرقه علي وهاجر سيا الذين قالوا من قبلهم غرشور ريسين فلله بكرجيب علي المخرحال جميع عنده منذر يعلم أبوه وجاي ما تكسيمه وحيكلبسان كل نفس نفلركا إلى كت أصيعلمو الكوفة قالوا واجندونا بمن بيوجندونا رق بدر دار عيب سن يسوقنا ويقول الذين يوحى وحي ورن دونان كفار وغالوبي فلست صوبر الموتي من حيد الضلقات لي يقول وحاتل على كفابي الله الله كافية شريدا مركفرج والرساله دي الله قري كل دي بو يا وركينا وباان ما حد بمركفرج ما داويكرتان بيني انا محمد يا وبينكم كذلك قريشه ومن بمكافيا كبه كتاب ديس وطورات إيا إنجيل يا كتبتي إياه بدكي يقيني كعبد الله بن السلام وسلمان الفارسي والنجاش وطنيني داري أي أقود ومن ضدنا الخاتبة إيه كافيانه وإيه ميين عنده علم الكتاب كتاب كبه أقوم ديس يتعيو سورة إبراهيم سورة دي أفريت ابناثو وقرآن كسورة ديس أقوم بقالي أتواني أفاره Kiyada thi afari ya tobnaa tiriga fatha amaki laga billabo surata afari ya tobnaa oo balki surado baniinan nabiy uu Ibraahim kisaa diisa fi aakhiri sura in kaan Ibraahim rabbi jal haala baladan amina alaykum magaaawantay suratu Ibraahim balaayira suratu Ibraahim wa makiyya baayka mitay mudada suubanu 75 sanay kasmaka mukarrama kulluha surati sawdagi الرسول على ما في من الخلاف لأي سدات صورات أية كميتها وآياتها صورة ابراهيم أيها هذا ثنتان وخمسون آية لغية كمتن أيها دود الحروف المقطع صورة البقرة وعلى عمران وصورة العراف هي صورة أكان هي حكمة مرك عيادة نوح إن قانيسا صورة تطبع على مسجدات حروف مقطعة كل باللبنات إلى إبراهيم على كده أنت قضايا ترى يقعدها هذه أخذوا هذه الصورة وحكموا بسم الله هل لماجي عشق شدي هل الرحمه نحرس جود نحرس صار رحمه متقراهانة نحرسه فمن نحرس بولايا بومك ميد ولا كرحمتي الدنيا الدنيا يوم ينتصر موسى وعاد وعارا قوله اخيرا وصدق الله في قوله وكان بالمؤمنين رحيما اله لمذا ان حريص لماجييسان الله الليله فسكنا اللي اسكنكم بالله ابو الف لام را الله على اولاد قيمك بدن تفو الف لام را نوم قاف صاد كذا يعني قف إلى سجالي اللواتن صور لهم يعرف تأكُب اللابط الله عالم في مراديو إلى ما يقمن ومنح إمل لما مثلاً كل قرن لحين بمشي ما يعلم أولاً تفسير ثابت من الرسول ما تفسير صوبناه كسبناه واسألة ألف لامرة كسرة قال ما إنه بذري لغة العربية ألف لامرة مستعملة معها القرآن كون اللغة العربية كسرة إذاً اللغة العربية هان ألف الأمرى وحي عرب تقيني مجرين تفسير صبناه اللهم هي إذاً علمي يرامت إنا إنه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا علمي أبا محيط كانو ديني الله أبوينا أن يعلمه أب بمراده وحولك ألف الأمرى ومع ذلك وحياني تنبيه أيوه تعجيز بألا بدأ بكتنا تنبيه هو برار الجن لبرار الجن أي قارض هو وحي تضيحات كله هدار كان صوبانوه وصول سعودا إنه وحي الله سعودا يقالنا إنه أره يبوغ سكودنا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ووالغوا فيه لحلكم تقليبون بين كل إنه أره يصعب يبوغ باللابان بان الله قدو الأخرين وسنبقوا هده وقارين الله كيني ألف مركز ألف محل الله وضع إنه قال وحي سوانا جعلنا وحي قولك امركي اللي سوتاقو اللي يرى الف الامره وحي الله وضع كتابه نزل لك لكتاللوغو طورا يا تاسي واتنبيه لبرا روجيه تحجيزكونا وحاو هذا القرآن كي قاير صدر إذا حذرنا عنك بقرآن واسمين كرنا لو نشاو اللي قلنا مثل هذا اياه اللي يرى الالف ايا الله مياه رأى وحروفتي احرابتو دكتتايا ايو كاكو مايه عليه اسكوط دي رضو حليفن كرتا حقاور والتعزيز لما دافع إذا ب وينوكل قران كرنا ألف لامرة انزل له كتاب كان تجني فروفت كلمات كانه آيات كانه سور او هو كتاب ككامله لفظا ومعناه أنج إباع تجني وحنو تجني إليك هذا رسولك يا محمد أولا جيدا لا تجيه ومحي مهم الأقين إن أتكب الحسين أنها سددك من الظلمات والجمعية الكفر والجهل والضلال والصوء التصرف فما هددك يكون شغيهين إن أتكب الحسين انت الله بحين إلى النور نورك ومفرد والحق لا يتعجل لما حق مجران طاضي الكوات ربنا يهي حق سوامن إلى النور إيمان إلى علم إلى يقين إن أتكب الحسين سلا سدي علة التنزيل في القرآن كلا دجي داي إلى أبلو اقفك كبها يا ظلمي يا مجدجا ونبها يا نورا اقفك أبوا وجلو مسألة الخدا والقدر وهي تاسيرة بإذن ربهم دتك رد بقد إذنكي أي أيا ربك حينها مجدجا يمان كان وقصاريسا واحد دتك لاب حينها إلى سلا عبد العزيز الله أنك كأدرك كتكي شباط وبهنا الحميدي لما هذيو إلى حق جوعان وما دين كما بي ما دانبا الله يا دوينا الذي الله له كلج يوسم لا ما في سماوه الى الريال غودود وحا كوسغان يا في الأرض قلن يا الغودود وحا كوسغان ملكا وخلقا وعبيدا وتصرفا وتدبيرا وحكما سو البايسي يوسغنا دنو في سغا قونه وما مر او ذكرها يا او دورا حساب تمام وويل انا بقب دروع وسقناذي للكافرين هو حق ديني كتابك ديني خصوصي ديني سبري ديني كني يا يوحي هي قيام ديني من عذاب هذاب حقي ويين كلي شديد الدرن وي بما واد في جهنم فتق نار جهنم الجناة بقول حلق جاره جنات معكوجيرا تستئيل منه جهنم جهنم انت وحيكو اللي انت ذيك الاوقات قالت لك الاول هالنجي هذه كلام كلمات قلبي يغنه يبارك في العزوم ومرخى مجرمين تعذبك ام بلعكوجيرا شجوب عان القم ذا اي, أي حضن كلك وانا يا مالكو يقضي علينا رب قال انكم مكذو اغزوا فيها ولا تكلمون إنك أنت العزيز الكريم أريد أصوضناها بالله إن رجالة باطلية إيقونا هو أول و هو أصوضنا الإسكالة حدوه هذه إيقوه هذا القلب زيها إنك حق ديدها إسكالة إسكالة لأولئة إن الحق هو ارتماد وهو أولئ أدب غاب درنبا للكافرين حق ديدها أصوضنا ذي من عذاب أدب حقيبه هو الكريهين شديد درنب قولنا نقولك حق ديدا دي أوصاف موراه أول غوتلما ميدا جيسو أولا تلما أنت هذا وحاء كاملا إلى يوم وحاء آخر كفرين أو يوم آخر ثم يثنين وناشقيسنين مسق على ما كان أيام كوهينين إيطال في أوضو عيلهاين الدنيا بيسو جايل تلما حق حقديدا كبر الذين خافين ت يستخبون جعل يستي الحياة نل الدنيا هو هوسا بي على الآخرة كج على لسانه فلا يؤمنون بالآخرة ولا يعمرون الله مسألة ما جبوا مايا معهم مايا مالديا تلمان تفضل بتوحول ودبي أبج حين وأوديان إنتوا تفضل مرنوا وارهبان قانون كان للدكتورات البشرية كفكي مدد كملا أما قدر كملا دردرا لقونت على غير دايا شريه حق ما للي لكن في شريق إسلام قو حق ما للي لكن في شريق ملكي بسرع الإسلام وحدهما بانشيهما ذي مجسا خمراء أبا توقوفا اللي يا رسولي ملك عايا تماها الله شهديني ويصدونا تلمان تغذيل الله بعد وحيهما سبيل الله إلا دين تسيبه أودان سبيل الله والإسلام نفتغذية غير كدواكه أودان إذا مايان رومانين إنتي دباس عطي إيا وادكول Oi, oh, amma sabab, amma muba salo, laidinti jupua auden, oja sukkduna, oja salo, anse vililla, illa islam nimalain, laidnaftoli, ija grejkodbeka auden, hadan islam kipiden kumajan ekan, e uħajravan, islam kerin talla pello, ejo, illa uħajravan, ejo, ejo, ejo, ejo, وإسلام ومكان على اسلام کی بچی دے اون کنا کر اے ال ربی اللو سو گلو اسلام نے مرو اے اے رات اسلام نے مضی اے اے راس ان غری من بین المسلمین ان المسلمین تے دے کسو بہن کئی مسلمین تے کمی دا عقلانیین کو مرکی ایدی نس لو موافق عقلك عقل خزاينه حقه وافقه عقل إرثينه حقك وافقه ما هيدا ثم هالشيء جيشه عقلك ما جليه جيشه مسلم عقلانيين بالله جرا كل خادمتي بين قلعيين أركضي وذي بينه وقلعيين وحال رباعي قستان كائنات كم مدناته إسلام كنده بكالين ويبغونها إسلام كي في طلبا ينحي وجن يجا يجلو قلعيين سد علاقات المانماركي لو جي أدون يا اخر الدويا ذا جعلي قديه انا اوذ خلوا عنايا ولا كفي ضرار البعيد كلمة ضرار مرضي بعيد يا مودين لوو شفا يا قفكه نقول ما لكن هذه الضلال الكليه اللي قودايو وان بعيدنا لوو دارين موديننا لوو دارين انو قفكاسو هونه سوره جلو اذا نقول في ضراري ba diniba guday dadku sugan yiin taqidin haggi ka fup rasul fi khalqi rasul allah rka khirka loodiray afkooda aya luqoodi ricay si warka ugu adeeyo wa arsalna ma rasul illa rasul dirnay bil lisaani qawmi rasul ka raar ku kandashay afkooda هو الله سوا فجينها خيرك واحد لو ديري يا رسولك لو ديري يا دينك لو غضبايو ايا اسف اللغه اللي جايه ايه لازم هو ما حي رسولك لهم قولوا له شيء لو ديري الحق وعدايو عديه كل حاجه لما لا قاعده لا حتهيو ان دد قوه رومايا كدال مايش مثله تقول الله والقدره هدايتي ومن الله قف حق انت لو عدييه كابي لابي بابي جالن وعطب وصيبة وامية خبي لك وسبي ادع جوغي جوعي اكوريوس الله ما ينهاوني إذا الهدية في الله عز وجل كل هذا يسكن قلبا فيؤمن الله إبناه يا ما يشاء إغلاله أفكا إنه مياودانه ويهدي إبواه نونيا ما يشاء أفكا إنه نونيا أودانه وهو يا العزيز الاجود ممكن سكاك فلذي سمى المرتوي الحكيم الا مامول وناكسنه فالصوبن مرت بدن النبي الله موسى مركب الله فاتي شكو ام بالوشه قال قد وحا موسى مين انو نبي موسى درنا اي بييري يا ياسر معجزات فرابلن قالوا وري يا النبي الله موسى عليه السلام لا تدري نبيكم معجزة هذا موسى حر الله و لماذا سبب كوه و الله لو ديري افجر خلقنا وانب جني انس مركي لا اسكو دارو عتي قلنا العنصر وفرعون حر الله و حتى ابليس و هي انا ربكم ولعلا ما علمت لكم من اله غيري شذو هذا الليل والله هذا حر الله و ما راك قال كان النبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ادله بيي معجزنا اللقبديي العصى واليد والطوفان والجرال والغمان واللصادع والدم والطمس والصمين والنقص الصمرات وحاصه دم ولقد أرسلنا موسى تسعة آيات مبينة كل سمعجزه أفقه سي فرعون لأنه يدد فيه أيان الله درنيه كلها سلب سلب ماهلاك كما هندرين في آياتنا معجزة يرياب لأن الله موسى أن يخيج بحي موسى قومك كذلك بني إسرائيل من الظلمات جعلك إلى كفرك إلى استعبادك يكتشك أيين كبحيه إلى النور افتنك أبحي وذكرهم وعد لكوانسا بأيام الله ما مالما ما مالما إبوه من الخير والشر الشر إن جري وحي عاصيالا لباب إنجري وحي قمنا لتوسين جري أيامها إنه يجيران الشيء إن في ذلك أرنتك ذيلا وحقوسا لآيات تصاليا الوه وإله واحدا يديسا يجري ديسا فروبي يديسا قدر ديسا حكمة ديسا في عمدة ديسا كتوسين وأعينه وسرا لكل صبار مت بدا بدن كله أي آيات كأي وسرا شكور إبرك مهذبا قل كان النبي الله يوسي عليه سلا أوحى لفرح لحد لا يبني إسرائيل وذكر رسول الله وشأ ومدد القرطاع على موسى نبي الله موسى أويلي لقومه إدوا كذا شاب إسرائيل وركوي أذكره حال حسونة نعمة الله أنبروا قدي عليكم كركنو بر واقعي قصير الرجال كانوا جبر واقعي وكل هذا لومارك اذ على فيكم أنبياء بني إسرائيل بين نبيائه هنجر اخبر بالله كيسنوزاي ادجعل فيكم انبيا نبياش بعدي نلغبي كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبيا نبياش اسرائيل كلما هلك نبي خلفه نبي هل سعدنا بالان ما ينرى ادجعل فيكم انبيا وجعلكم ملوكا بقر قالشكر بدريجري والنبي غي ابو قرق كل قرق السياسه الى حربها الى ايه النفد قليدا ايه دالك الى الانديس ايه ماموري جيري نبيكنا الدينة حكمك يا توسنانتهم ماموري جيري اجعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يتحد من العالمين قدوح الله تنبلي وان هاي الملع ملعب ايه كنبس حفاظ برشا نظيفة اروح الله وكيري اذنك اجير قلقا نعمدا عيدا كبضتي الرب اذنكوك الله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 عليه الله أنا قلاني سقى وكل شيء وغرق ضل جرا يبنو إسرائيل أي إصلاح حكومة كلك قلنا له حادثة هكلي يشافله ابراه ابراه فلا احرقها قلا انركم ما يرا اتما حيرا اميتوا إسرائيل أما قلنا قبضنا إسلاويون حكوم كي على رجديه هذا البلا وترلا فيونا كلك وحيد هذا الليل كبد بادي يي. إذا أنجاكم مركي إبراهيم كسم متبعي من ألف فرع في عرض يدك إذا كسبونكم يا قايد من العذاب ليس لدنسيا كانوا روحه حكمنا ويذبحونه ويذبحون الامارة سيد النبي الله إبراهيم مركو يريابونا إني أرى في المنام أني أذبحك رمشين في علك أناكوا رحى مرضى لكن ويجذبهم ورجهوي. واجي بري يا قبل كيد عبا فلا جوري عجري ويلشول. شدك الله شلي أيين وكفى جيسي لي. مركهو ويجذبهم وحيورج في جيران. أملاكم ويلشينا ويا الصاحيون عيكا سريعا جيران ويا جوري Ketkä peläät, alleidin Bella peläi ei isärauta voi nuo nukon kerta, kaikki pelä on, kaikkea ei nukon isä. Oi, fiidarikum, koirihuo nuo nukon Bella, ei nukon isä. Kaikki pelä, fiilull alja, afgaldaura tirsan, aja من ربكم خبجي الحقي والله يدينك بله والله يدينك نعمي أما اللي كن كديري. عظيم وي. قل الله يدينك اختيارة دينك على وع الله يدينك قدره بلا لسوعادي منوي كل كان نبي الله موسى الله علّه وركي النبي موسى الصالح ويد وقتنا وما دوسك تأذن للربوكم خبجينوا إذا نقيسيه أوجر الله يشكرتم بل وإسرائيل مالا ندينك بله دين حدثكم هذا نقضان لأزيدنكم ما شكر الله على نعمته فقط حقره بعقاله حولها تأذى هذه دفع الحراجية لأفتها خسنت بها لغو الحراج هنا قيل بها أنت لغوها براء لغو الحراج وحل جعيها يبنان لغو معا منه وانت لغو رضا ومناسبة لغو ترق علي وصيئ لغو أدك أيها الله قرنو الله عدنا إذا النعمة بحرك هذه الحراجة الشكر Mäkä adasu kristallinen, emma diin da barhatta, vaidin da branttai, vaidin heranttai, la siidin lakum, Hatta iniadi orejo, kinsiaada mäsiä maanmäissu. Jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, ورثوا الحساس على الذين كبهتين أيها فتنجلنا فالذين كإن أيها ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم الشكر والإيمان هدين لذين كيه الأيو يا عذابك إنه حكوم فالأيو هدين له وإيا ولا إن كفرتم حتى نعمد الشكر يذين الضفرتان وكفري الجسار نمي إن عذابه إلا شابه ستين والأخير نعمدوا بل يا أبار يا بابا لا أبيه الأسبيب ما لك النبي نبي الله موسى ملكه أدوانيه سينوفهمه إن له بها وملكه يتقول الله إله أحرمه ورعله قوله إيه ما إن تقوضه إيمانك أقول له بها إيه بما يه وقال موسى نبي موسى وحيه إن تكفروا حتى الحق الجيدان أنتم يذكرون من إسرائيل في الكون إيه هو من في الأرض كونك ان لوك غدييسا كوسو كان جميعا حجات من حق ديدان فان الله حتى تريدون شرف ما كرجين حتى بابي هنا الله يبوين لا غني عن الله هو حميد لله كل خاص وخصوصي يا ربي وما ذي هار؟ الله موسى ألم يأتيكم؟ موسى ندين من ما يقول الذين كوي ورك من قبلكم إذا كور يا يوحنا كل عيد أو يا يا جوا قومي نوح نبي نوح قالذي ديري دي دري ويكون العيد دوفان كيدات كل دو كي كي وارقي ما إذا مغلين مياه وعاد خلعة دبيشي ما الحزوق على دعي ما مياه والزمود الرز مود دي ودنها كلا ميدان المغلمينيه والذين ذكر من بعدهم الى قوه كذباي لا يعلمهم ترى الذي حوله هذا الموج الا الله ابا وين اي بمجمله وتفصيل الوجود وعسى هبار جاءتهم من القدود تمد فصولهم فصول لا ترى عتيم من البينات والجزاين عدت اي الرصوص كل كأسي في الرد وما زيه أيديهم كم يالكولا في أقوين بيكو عليان كعنا في اللجو عليا لما أحبوا ماكسورة جزا قفك قف كمرحوم كباطه أودوا محكم مال مرينا وياه فروه قليلة ما كعنا فيلونا خي نجر مرحوم معيا وحنا نوشير خالنا وإيش عن قالوا عن كلها وتصويرنا كل كأغياه شبه إليك إليه جواباً بيدوناياً وقالوا وحيراداً والكيداتك آموسياً إنا أنك أمضاها كفرنا بيننا مما وحيباً نديدنا ونصيتم اللي ذي وعلى حق ديننا توحيداً اللي ذي لدينا جملةً وتفصيلا بيننا وديدنا وإنا أنك لفي شك شك كريباً نكسو أنها مما وحا تدعونا أنه ليسا Mua jana dil-lödi naħħana ġifton ġenna, ġifton narba, ġiftana, xakki vannu kakamna, murivin, xakki kaso, xakki kala kumusi hidajan, amma murivin, xakki wembannu kakamna. Għadef lamra, kitaavun, kitaavun, għananzelna ja kitaavka deġine, ile jkallika razulta, jttuhriisa, jnna tkabbirisi, jnna azadatka, minna bdolomati, nuk dialke, jkussu kanjihin, ile annum, jftiin, jnna ربك بقول إذا كنا أدقوا بحسد إلى صراط العزيز إلى دومها كذلك يتكيش أدقوا بحسد العميد اللهم مهديو الله يبويني الذي الله له كل يسوك ناتي أبو رسك إياهاناشو يا مامل انتكاد حيث ما أونك في سماوات إلا ريال قدوه يا وما أونك في الأرض إلا ريالك قدوه تكسوكا ألا كليجيب هذا وويل هذا بغلبسا اما توك نارا الكافرين انت حق ديده سبنا دي من عذاب عذاب عقب وقصبنا ذي شديد دارا الذين حق يدا يلا جعل جعله سيء الحياة نارا الدنيا هو سيء حلال آخرة آخرة كوركات كجعله سيء ويسدون وحيداتك النفط ديب كأوذان عن سبيل الله اذا وانا ودريس حقا دي بيداتك كأوذان اسلام لماذا بيداتك كشرين فهي يبغونها اسلام ليماذي بيطالبان إذا كان يقوم بإذاً إنه حقه هو هذا وذا يقول له إذاً يقول له إذاً في ضلال بعد قدهات بيكون سغينيين فإذاً يقول له إذاً وما أرسلنا ما من رسول. لا رسول الله إلا حتى أنه الرسول يقول أرسلناه وأن رسول باللسان قومه رسول خارجه حي أنه قدرنا ووحييك في حكم كوافقه ليبين من رسول وعده لهم دادك الحق والباطلة والتوحيد والشرك وهم يوحسن إنه كلاعده تفاديد باء فيوضل الله يبلو من يه من دادك ويشاو يبلو من لدوانه ويهدي يبوه هنوني من دادك يشاو هنون ولدوانه وهو يبويه العزيز الله دهما دي سكاهدك الحكيم فالصوباني ما ملواناك سوي ولقد وحالها أصلنا ندرنا موسى النبي موسى بآياتنا مؤجزة ياركي ترضى بدنا أيان الله درنا هو وحوها أن موسى بحي قومك هذه قدتك كل كلك الذي ويسكمد آرك أنزلناه إليك النبي محمد لتخرج الناس اللي في النبي موسى أخرج قومك من الظلم الذي ويسكمد أخير كبلي موسى أو ماكا كا شركات بني لا إسرائي من إسرائيل منا وظلمها نقدية لك كبلي أو كفرجا هي شركجا هي جهلجا هي ضالكا نقدية إلى النور حقا يمانكا يا قنط علمجا أي عفتينا إلى النور افتين كأبغي بذكرهم كواني لأيام لا إلا ألمى ما علميش كواني إن في ذلك أنتا قد يلوحون سبع لأيات Tu salió algo a